قالوا ما بيرهبني الخصم صوته ولو شح البست جنادي بالمعركي ولو شاح ما بيرهبني الخصم صوته ولو شاح ولك بسجن ديب المعركة ولو شاح ولك أنا بعرف محمد احلام بالكرامة واحد والله بعرف محمد احلام بالكرامة واحد ولو شاح بصرع في العدايا هلاو كلمةنا عم لبوا ما زلنا على نهون سرها على راسي والله على راسي والله على راسي والله على راسي والله كلمةنا عم لبوا ما زلنا على, على, على, على نهون سرها بصلاةه وبقيامه وبشعر نسرها ولك يا عم مروان البرغوتي للفتح ولك مروان البرغوتي للفتح ولك نسرها مغابل ياسر إلا واجا مروان وبياين يا أستاذ عمر الله على راسم الله أكبر الله. الله. <تصفيق> قالوا على شاط بحورك يا غزة والزعامي ويا نار الشوق بقلبه والزعامي ولكم يا خلق اللمته البقل الوطنيه والله ولا, ولا الرئاسي ولا الدعامي الا علب وعمار يا شيخ العرايا يا غالي يا غالي يا زابتك تسافر وترحل وانا قلبي عجفة صابر وترحل والله على اختيالك بغزة سميح المدهون والله مر والله على اختيالك بغزة حالي سميح المدهون انا يا عمي على عودي هلا يبي, يبي وتر ولك حل ولا قطعت وسار عم يبكي الخشب وضيا على مهلك يا عمي وزيري. ونا يا عب ليالك برب جودي وزيري. والله لزن. يا عمي الفين ورحمة. ولك للقائد وزيري ابو جهاد يا امير العرايا يا